السؤال رقم ثلاثة يمكنني الوقوف وراء العربة الرمادية ألف نعم با لا أعيد يمكنني الوقوف وراء العربة الرمادية ألف نعم با لا